الزمن ما مشى دايم على الكيف ولو الزمن يمشي على الكيف لا ولو كل من خيم على القلب لك ضيف ما شفت حسرة وداعب محالة ما شفت حاسرة الوداء بمحاله ولو البشر ما تعرف الكذب والزيف ما شفت ناشم يزرق الدمعها الله عيش الحياة وخليعك التحاسيف واللي مضى من فرصتها العمر يخلى واللي مضى من فرصتها العمر يخلى خلك طموح لكن انت ترى ضيف لأ من لأمن جكلا تستقل لا. قل نك طموح لكن انت ترى ضعيف والخير لا من جاك لا تستقل والخير لا من جاك لا تستقل والخير لا من جاك لا